بوك تو تشايسغ تسعة عشر تسعة عشر بمتبخ في المطبخ في المطبخ يشلخ متبخ خداش عندك مطبخ جديد عندك مطبخ جديد ما تغسيشال ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم أتم فشالة الكغةشم و الكغات غاز أ تطبخ بالكهرباء أو بالغااز أطبخ بالكهبة أو بالغااز؟ ها ال هل وقيع البصل هل قطع البصل شأكلافها دم هل قشر البطاتس هل أقشر البطاتس شاشتفكوت هلصل الخ هل, هل أخصل الخ؟ الأكاب أ الكات هي خانكها ش الخ أ الأطبق أ الصحون سك أ الملاقة والسككين أ الملاق والككين ش طخ؟ ع اح علب أندكاح علب شلح خانك بكم عندك فتاح قناني عند اح قناني ش خللتككم عندك مفتاح لللفين عندك مفتاح لللفين؟ את מבשלת את המרק בסיר הזה? את מטגנת את הדג במחבת הזו? את צולעת את הירקות על הגריל הזה? الخار على هذه الشوية ش الخضار على هذه الشوايةخ الخ الشواية؟ أنا, انا أجهز طاولة السفرة انا جه الصاولة السفرة اليها سكييمز في كبوت هنا السككين والشوكات؟ والق هنا السكاكين والشوكات والملعق ال كصط حتى الأط في مبيوت هنا الكبيات الصحون والمناديل هنا الكبيات الصحون والمنادل.